فَتَعَالَينَ أُمَدِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي ميئت من منك نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَقُلُّتْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 والحافزين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرون والذاكرات أعد الله لهم مافرة أعد الله لهم مافرته وأجر عظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمرا أي يكون له خيره من أمرهم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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَتَرَى زَوَجَنَا كَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ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 وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرا أنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُو بَكُمْ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا